بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إِلَى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا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 جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين وَعَمِلُوا وعملوا الصالحات فلهم, فلهم جنات الْمَأْوَى نزلا بما كانوا يعملون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 ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا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 {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يسمعون أَوَلَمْ يروا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الجرز فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا}